فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت تمود بطغواها إذ انبعت أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه السوره العظيمه سوره الشمس وضحاها سوره اقسم الله في اولها عده اقسام ثمانيه اقسام وهو سبحانه وتعالى يحلف بما يشاء من خلقه كما سبق واما المخلوق فلا يحلف إلا بالله عز وجل والله لا يقسم الا بشيء فيه عبره وله خاصيه لاجل أن يعتبر العباد بهذه الاشياء التي يقسم الله جل وعلا بها قوله سبحانه الشمس اقسم بالشمس وهي الكوكب العظيم السراج الذي يضيء الكون الله جل وعلا جعل الشمس سراجا يضيء الكون كله حتى يدخل في الجحور فيه الكهور على وجه الأرض الذي يليه ثم يغير من نصف الأرض إلى النص الثاني يطلع على النص الثاني. ويصلح النصف الأول ليلا وهكذا هذا من آيات الله سبحانه وتعالى الشمس وضحاها ضحاها يعني ضوءها وضياءها هذا الضحى وهذا الضوء العظيم الذي يمحو ظلام الليل يصبح ما ظهر عليه مشرقا هذا من آياته سبحانه وتعالى فضحاها يعني ضوءها وإشراقها ثم هو أيضا لا يتغير ولا ينقص إلى ان يشاء الله جل وعلا نهاية الأجل وانقضاء الدنيا فهو دائما دائما نضيء هذا الكون المدة التي قدرها الله سبحانه وتعالى إلا إذا أصابه كسوف يا سبب الكسوف ان يتغير ضوء الشمس وينحجب عن عن الناس عن الارض حينئذ تشرع صلاه الكسوف والدعاء خشيه يكون هذا بدايه عذاب بدايه تغير في هذا الكون ثم أقسم بالقمر هذا هو الكوكب الثاني والقمر إذا تلاه إذا تل الشمس فإذا غربت الشمس أظلم الكون جاء القمر نورا للكون يضيء للناس في الليل <تصفيق> وهكذا يتعاقبان إلى أن يريف الله الأرض وظن عليها فإذا تلا في القمر يتلو الشمس يبعد عنها ويقرب في منتصف الشهر يكون بعيدا عنها ويتكامل غوره يكون بدرا ثم يقرب منها يقرب يقرب إلى أن إلى آخر الشهر حينه يغرب بعدها بيسير فإنتهي الشهر يظهر الهلال هذا تقدير الله سبحانه وتعالى والشمس والقمر أيضا يعتريه الكسوف يصيبه ما يصيب الشمس احيانا فيشرع حينئذ صلاه الكسوف والقمر إذا تلاها والنهار اقسم بالنهار اذا جلاها جل الكون جل البسيطه جلاها بضوئه وإشراقه بعد أن كانت مظلمه بعد أن كانت مظلمه تصبح مسترة مضيئة هذا من آيات الله سبحانه وتعالى والليل إذا يغشاه الليل يأتي بعد النهار يكور الليل على النهار يكور النهار على الليل هذا يطلب هذا يطلبه حثيثا ولكن النهار في وقته والليل في وقته وقد يتقارضان فيزيد في الليل وينقص النهار او العكس يزيد النهار وينقص الليل يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل هذا من ايات الله سبحانه وتعالى وقد يتساويان في الوقت هذا من ايات الله عز وجل ولاجل مصالح العباد والليل اذا يغشاها يغشى البسيطه ويسلخ النهار ويغطي الكون ويصبح مظلما وهذا من مصالح العباد قل ارايتم جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون قل ارايتم جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه من إله غير الله يأتيكم بالليل والنهار هل هناك إله يصرف هذا الكون ويأتي بالليل في وقته والنهار في وقته ولو شاء لجعل النهار شرندا فلا تستريحون ولا تنامون ان جعل الله عليكم النهار شرمدا الى يوم القيامه من اله من غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون وفي الايه الاولى افلا تسمعون لان السمع في الليل اكثر والانخار في النهار أكثر فهذا من ايات الله عز وجل تعاقب الليل والنهار من ايات الله هذا لي لعيشهم وكدهم وهذا لراحتهم ونومهم أما البلاد التي يطول عليها الليل ستة أشهر والنهار كذلك فهم في عذاب أو في عدم راحة وفي قلق كما هو معلوم البلاد القطبية أما وسط الأرض فهم في راحة الرياء الليل معتدل ونهار معتدل في وقته هذا من رحمه الله لإباده والليل اذا يغشاها يغشاها بظلام يغطيها يغشاها يعني يغطيها <تصفيق> ثم قال جل وعلا السماء وما بناها اقسم بالسماء وهي السقف المرتفع والمراد السماوات السبع وما بناها يعني رفعها رفعها جعل الله السماء بناء يعني سقفا مرتفعا على الارض السماء بنيناها بايد قوه بيناها بأيدنا يقول وإنا لموسعون السماء واسعة أينما ذهب سماه والارض تحتك أينما ذهب واسعة السماء بنيناها بأيدنا وإنا لموسعون والارض فرشناها فنعمل ما سماء وما بناها ما قالوا هذه يحتمل أنها مصدرية تؤول هي وما بعدها بمصدر فيكون تقدير والسماء وبنائها ويحتمل أنها موصولة بمعنى الذي أي والذي بناها وهو الله سبحانه وتعالى والارض وما طحاها اي اوسعها وانا لموسر ورسناها فنعم الماهدون الارض مفروشه للناس مفروشه للناس ينامون عليها ويسيرون عليها وايضا مبسطه لأجل يسيرون عليها لا ولم يجعلها كلها مرتبعة وإنما بسطها سبحانه وتعالى وإلى الأرض كيف توقحت فهي ممهدة ومسهلة للناس لتنتظم معائشهم وراحتهم عليها فمعنى طحاها يعني أوسعها للناس أوسعها للناس لأجي مصالحهم ولو كانت الأرض ضيقة فتزاحن الناس فقاتلوه حصل الضرر أوسعها سبحانه ولا كيف فيها كل يعيش بما عنده من الأرض ولا يحصل زحام ولا يحصل ضرر على الناس كل يعيش في المكان الذي يسره الله له وعنده كل ما يحتاج اليه عنده ما يحتاج إليه من رزق الله سبحانه وتعالى الأرض وما قحاها هذا من آية الله عز وجل خلق السماوات والأرض مع سعتهما لمصالح العباد الأرض فراش والسماء سقف وجعلنا السماء سقفا محكوظا سقف للأرض وفيه مصالح للعباد والأرض كذلك فراش مبسوط وفيه مصالح للعباد والارض وما طحا ونفس وما سواها نفس نفس والنفس المراد بها ما يحيى به الإنسان ما يحيى به الإنسان ويتحرك به فالجسم بدون نفس وبدون روح جثة لا حراسة فيها ولا فائدة منها والنفس هي التي تحركه وتسيره النفس وهي الروح وهذه الروح من آية الله عز وجل ولا تعلم حقيقتها البشرية بعلومها وتجاربها و عاجزة تدرك الروح ما حقيقة الروح الله أعلم بها الله أعلم بها سر من أسرار الله عز وجل لا يعلمه إلا الله ما يسألونك عن الروح قل الروح من أمي ربي وما اوتيتم من العلم إلا قليلا وهذه الروح تتصل بالبدن وتنفصل عنه فتتصل به وهو في بطن أمة وتتصل به بعد ولادته مدة عيشه في الدنيا في اليقظة تتصل به في النوم وتتصل به في القبر البرزخ تتصل به في الآخرة وهذا اتصال لا انفصال منه اتصالها في الآخرة لا انفصال منه حياة لا موت بعدها فهذا من آيات الله عز وجل هذه الروح وهذه النفس من آيات الباري جل وعلا عاجزة البشرية عن ادراكها وعن معرفه حقيقتها مع أنها بين أغلاعهم في أجسامهم ومع هذا لا يعلمون حقيقتها هذا الإنسان الذي معجب بنفسه ويرى أنه أدرك كل شيء وعرف كل شيء هو جاهل لا يعرف حقيقة نفسه ما أقرب شيء له ما يدري الله جل وعلا يقول وما أتيكم من العلم إلا قليلا ونفس تنكير نفس لتعم كل النبوس الإنسان والبهائم والحشرات كل ما يتحرك كل ما فيه روح فالله أقسم بها جميع الأرواح, الأرواح المخلوقات المتحركة من الآدميين والبهائم والحشرات غير ذلك كل شيء فيه روح تناسبه نفس وما سواها الله جل وعلا سوى النفوس لأن أعطى النفوس كل ما تحتاج إليه بحسبها فألهمها فجورها وتقواها النفس اما فاجره خارجه عن طاعه الله فاسقه منحقه وإما تقيه صالحه باره النفوس ليست على حد سواء هذا من ايات الله عز وجل والله هو الذي ألهمها ذلك الهمها فجورها والهمها تقواها الأمر بيد الله عز وجل الهمها فجورها وتقواها وهذا بقضاء الله وقدره وهو من اياته سبحانه وتعالى ولكن الانسان سبب سبب في سعاده نفسه او شقاوته فالقدر يد الله استجد من المخلوق ألهمها فجورها وتقوها ولهذا قال قد افلح قد أفلح من زكاه قالوا هذا جواب القسم جميع الأقسام السابقة هذا جوابه قد أفلح قد أفلح عفاظ هذا ونجا من زكى نفسه بالطاعة ورفعها بالعبادة واكرمها ورعاها رعاية صحيحة هذا يفلح ويربح ويفوز في الدنيا والآخرة فهو هو السبب لذلك قد من زكاها والتزكيه يراد بها التطهير يراد بها التطهير ويراد بها النم والزياده فتزكيه النفس بطاعه الله عز وجل والعبد سبب في تزكيتها وتزكيه النفس على قسمين قسم منهي عنه فلا تزكوا انفسكم هذا معناه الذي يمدح نفسه يمدح نفسه ويكملها بالمدح لا, لا يجوز أن الإنسان يمدح نفسه فلا تزكوا أنفسكم واعلموا بما نبتكر لم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون كثيرا الإنسان ما يمدح نفسه ويترفع بها بل يرى انه مقصر وانه ناقص في عباده الله وانه مقصر مع نفسه دائما وابدا من اجل ان يطلب المزيد اذا شعر بالنقص فانه يطلب المزيد اما اذا شعر بالمزيد فانه لا يطلب شيئا لا يطلب زياده وهو ليس بكامل الإنسان مهما عمل ليس بكامل ناقص دائما وابد ولكن الله يعفو ويتجاوز الإنسان لا يذكي نفسه بمعنى يمدحها ويرفعها على الناس لكنه يذكيها بطاعة الله وعبادة الله يرفعها عن الدنايا وعن الخسايس وعن الانحطاط يرفع نفسه يرفعها عن السفهاء وعن الفسقه وعن مجالس السور ترفع بنفسه عن الدنايا هكذا يجب على الانسان مع نفسه قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها خاب خسر من دساها دساها يعني دسها بالتراب دسها بالتراب ودنسها بالمعاصي وخلطها مع الأشراب دنسها بالمحرمات والشهوات التي تضرها هذا دست نفسه يعني دستها بالتراب وأهانها ووأحطها هو الذي يسعى لنفسه إما بالخير وإما بالشر والله يقدر عليه بحسب ما بحسب ما يبذل من السبب فالذي يرى الله منه انه محب للخير وراغب في الخير يوفقه له والذي يرى يعلم منه انه يحب الشر الله ييسر له الشر ييسر له الشر عقوبه له فأما من اعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب كذب فسن يسيره للعسر شوف السبب من عند العبد ما يقول الإنسان والله إنسان الله كاتبا اني من السعدة عملت بالطاعة إنسان الله كاتب من الأشقياء فأنا أعمل بالمعصيه هذا لا يجوز إن الإنسان يعتمد على القدر ما يجوز له يعتمد على القدر يبذل السبب يسعى الله أعطاه الإمكان أعطاه الاختيار أعطاه القدره فلا يقول انسان الله كاتبا كذا لا يجوز هذا الكلام انما يحتج بالقدر على المصائب التي تنزل بالعبد والانسان ماله باعينه مصائب أما المعايب والجنوب فلا يحتج الانسان عليها بالقوى والقدر لانها فعله وكسبه اختياره فعليه التوبه الى الله والاستغفار والاعتراف بالذنب ولا يحتج بالقدر على المعاصي وعلى الذنوب والسيئات لا, لا يجوز هذا هذا من المغالطه التي يغالط بها بعض الاشقياء قد أفلح من زكاها شوف نسب التزكيه الى صاحبها وقد خاب من دساها نسب التزكيه الى صاحبها فهو الذي يرفعها أو يخفضها بأفعاله اختياره وإرادته فالله جل وعلا يسر له الخير ويسر له الشر ألهمها بجورها وتقواها يعني ألهمها تقواها ألهمها بجورها وتقواها في النفس أو النفس اول ما تخلق على الفطره لكن صاحبها هو الذي يغيرها كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هودانه أو هودانه أو ينصرانها ويمجسانه التربية إن كانت صالحة صلحت النفس صلح الإنسان وإن كانت التربية سيئه فسد الإنسان وفسد بد من, من, من بدل الأسباب من الإنسان نفسه ومن والديه والداه في الصغر ومن نفسه إذا كبر وعقد بد من بدل الأسباب ألهمها فجورها وتقواها مثل هديناه النجدين بينا له طريق الخير وطريق الشر ألهمها فجورها وتقواها بين الله له طريق الفجور وطريق التقوى ما بين له ولا له، وأعطاه القدرة والإختيار في أن يسلك أي سبيلين، والله يجازيه على ذلك جزاء من جنس من جنس العمل، لكن من علم الله فيه الخير وفقه للخير ومن علم الله فيه الشر وفقه للشر عقوبة له. فالهمها بذورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها انت مع نفسك اختر لها اي الطريقين وستجزى بما تعمل لنفسك من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك لظلام للعبيد ثم ذكر سبحانه وتعالى امه من الامم الكافره الامم الكافره وهم ثمود كذبت ثمود ثمود امه امه كافره من الامم البائده من الامم البائده التي اهلكها الله عز وجل قوم نوح وعاد وثمود قوم ابراهيم واصحاب مدين ومنتهكات امم بائدة اهلكها الله منها ثمود فثمود قبيله تسكن في بلاد الحجر يسمى ديار ثمود بلاد الحجر وادي القرى يسمى وادي القرى معروف بهذا الاسم وهو على طريق أهل الحجاز ذهبوا للشام، يمرون بطريبة، يمرون بالحج، على طريقهم، فشمود هذه الأمة التي تسكن في هذا الوادي، وهو واد خصب واد خصب فيه مياه، وفيه عذبة، وفيه نخيل، وفيه مزارع، في قوة. وكانت هذه الامه تعيش فيه تعيش فيه عيشة غنية كريمة لأنه خصف لكنهم كفروا بالله عز وجل واشركوا بالله وعبدوا الأصنام ما شكروا الله على نعمة وعلى ما هم فيه من رغد العيش وخصوبة البلاد بل كفروا نعمة الله وبطروا أعطاهم الله قوة أصاروا يبنون بالسهول القصور وينحتون الجبال بيوتا اسكنونه لا تزال بيوتهم باقي إلى الآن منحوته في الجبال عبرة تلك بيوتهم خاوية لما ظلمت فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدها إلا قليلا إلى الآن هي خاوية يراها المار إذ يرثمون يسمونها مدائي صالح إذ يرثمون موجودة الآن مساكنهم في الجبال وأعمالهم في الجبال ونحتهم للجبال بطرق عجيبة وهندسيه وأشكال ما نفعهم ذلك لما كفروا بالله عز وجل ف والذهاب إليها أفضل الذهاب يجوز السفر لها لكن إذا مر الإنسان بها في طريقه ونظر إليها من باب الاعتبار والاتعاب لأنها آية من آيات الله فلم يسيروا في الأرض وينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله فينظر إليها نظر اعتبار واتعاب وخوف ولا ينظر إليها نظر إعجاب لأنها آثار كفار طغاة كيف تعجب بآثار الطغاة والكفار تفتخر بذلك تقول هذه حضارة وهذا وهذا ما يجوز هذا لا يجوز هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا بهم في طريقهم إلى غزوة كبوك إلى غزو قال لأصحابه لا تدخلوا على هؤلاء لا تدخلوا على هؤلاء إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما صاب أن يدخلوا ويضحكهم معجبا بها هذا حري أن يصاب أن يصاب بقسوة القلب يصاب بالإعجاب بالكفار وأما الذي يدخلها ويمر بها خائفا ومعتبرا فهذا يستفيد منه تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم تلك بيوتهم خاوية مما ظلموا اين هم هذه الأمة العظيمة التي هذه آثارها ما نفعتها ولا أبقتها كذبت ثمود بطغواها بسبب طغيانها والطغيان هو مجاوزة الحد فهي طغت وضغت على عبادة الله عز وجل وأشرفت بالله فبعث الله إليهم نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام نبيا منهم من قومهم يدعوهم إلى الله ويناهم عن الشرك وعبادة غير الله ويذكرهم بنعمة الله عليهم فلما جاءهم قالوا هذا بشر مثلنا هذا بشر مثلنا كيف نطيعه بشر. وهو بشر مثلنا اقترحوا عليه آية يعني معجزه تدل على صفح من باب التحدي لا من باب طلب الآية للإيمان إنما طلبوها من باب التحدي والتعجيز لصالح عليه الصلاة والسلام أتينا بآية كنت من الصادقين، فالله أخرج لهم ناقة عظيمة من صخرة، أخرجها من صخرة ناقة عظيمة من صخرة، وكان فيها لبن يكفي القبيلة، يكفي البلد كله، وكانوا كانت تشرب الماء في يومها. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فيوم تشرب الماء وتسقيهم اللبن تكفيهم كلهم ويوم يكون الماء لهم هم يشربون يأخذون من الماء آية عظيمة من ايات الله ونهاهم الله عن أن يقربوها بأداء أو يمسوها بسوء ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ناقة الله وسقياها حذرهم الله جل وعلا فقال ناقة الله أي احذروا ناقة الله واحذروا سقياها يومها الذي لها لا تعتدوا عليها فيه ناقة الله وسقياها <تصفيق> فكذبوه كذبوا صالحا نعم لما جاءهم بالآية الباهره والمعجزه ما صدقوا في وعدهم بل كذبوه كذبوه واعتدوا على الناقه فعقروها والعياذ بالله كذبوه كذبوا صالحا وعقروا الناقه عقروها من الذي عقر واحد منهم واحد منهم انتدبوه لها يسمى قدار بن سالف من, من اقواهم ومن أشرفهم ومن انتدبوه لها وت وتمالأوا معه فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر تعاطى فعقر تعاطى مكتفرا بنفسه وعطر الناقه أتله. كذبوه فعطروا كذبوه كذبوا نبيهم فعطروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم فلما عطرواها قال لهم صالح تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب بعد الثلاثة يأتيكم العذاب فلما مضت الثلاثه جاءهم العذاب صاح بهم جبريل عليه الصلاه والسلام صيحه واحده صاعقه قطعت خلوبهم في اجوافهم وماتوا عن اخرهم إنا ارسلنا عليهم صيحه واحده ما كررها مرات مره واحده قضت عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر مثل الهشيم ليجعل يجعل حظيره للدواب من عادة العرب انهم اذا نزلوا في مكان عملوا حوايط للدواب من الشجر اليابس فهؤلاء أصبحوا هشيما والعياذ بالله كهشيم المحتوى فكذبوه فعقروها وكيف نسب الفعل اليهم جميعا مع ان الذي عقرها واحد لانهم تمالوا معه ورضوا بفعله فهم عقروها جميعا كذبوه فعقروها ماذا كانت النتيجه دمدم عليهم دمدم الله عليهم عممهم بذنبهم فسواها سوى الامه كلها بالهلاك في لحظه واحده صاعقه واحدة قضت عليهم والعياذ بالله ولا يخاف عقبا لا يخاف الله جل وعلا أنهم ينتصرون لأنفسهم وينتقمون من الله عز وجل الله عز وجل عزيز المقتدر لا يخاف من أحد لا يخاف من تبعة اهلاكهم واهلاكهم يسير على الله سبحانه وتعالى يسير على الله وإن كانوا امه غنيه وقويه وقاهرة في عرضها لكن أمرهم هين على الله عز وجل أمر الله جبريل عليه السلام فصاح بهم فأهلكهم الله بتلك الصيحة وماتوا عن اخرهم ونجى الله صالحا والذين امنوا معه نجاهم الله عز وجل ولا يخاف الله من هؤلاء انهم ينتصرون لانفسهم او ينتقمون لانفسهم ولا يبالي الله بهم ايضا فهو سبحانه غني عنهم وملك هجام لا ينقصه شيء سواء هلكوا او او بقوا لا ينقصه ولا يزيده شيء سبحانه وتعالى ولا يخاف عقبه هذه قصه قوم ثمود وهم قوم صالح عليه الصلاه والسلام ما نفعتهم قوتهم ولا أغنتهم بلادهم وصالح شخص واحد ما قدروا على أن ينتقموا منه ولا أن يمسوه بسوء وهو شخص واحد بينهم هذا من آيات الله عز وجل ولما جاء العذاب نجاه الله من بينهم وأهلكهم وهكذا سنة الله جل وعلا في خلقه أن العذاب إذا نزل لا ينجو منه إلا الذين ينهون عن السوء وعن الفساد في الأرض، الذين ينهون عن السوء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إذا جاء العذاب نجم، وعن الرسل أو أتباع الرسل، أما من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر، وإن كان صالحا في نفسه، فإنه يهلك معهم. يهلك معهم لأنه لم يقم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيعمه العذاب معه ويبعثه الله يوم القيامة على نيته لكن في الدنيا يصيبه العذاب فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون لم ينج الله إلا الذين ينهون عن السوء الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هؤلاء ينجون إذا نزل العذاب أما من سكت ولو كان صالحا مؤمنا فإنه يهلك مع الهالكين ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا آخر تفسير سورة الشمس وضحاها الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تذكر بعض النظريات الحديثة أن الأرض تدور حول الشمس وظواهر نصوص الكتاب والسنة تدل على أن الشمس هي التي تدور حول الأرض فهل من نفى ذلك تكون كافرا لتكذيبه الكتاب والسنه من كان مقلدا ولا جاهلا لا يغفر لكنه قال هذا ضلال أما من كان متعمدا تبين له الدليل من الكتاب والسنة عن جريان الشمس على الأرض حول الأرض وكذب بهذا انه يغفر اللي يقدم النظريه على القرآن هذا يكفر أما إنسان مخلد أو إنسان جاهل فهذا يعتبر واعل في كلامه الشمس هي التي تدور على الأرض والأرض ثابتة ومستقرة وهذا شيء واضح ومشاهد نعم يقول حضرة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى والنهار اذا جلاها اليس الضمير عائدا على الشمس وانه يظهر وأنه يظهر نورها جليا واضحا لا لا يعني الشمس تضئ نفسها لا الشمس تجلي الارض تجلي الكون تجل الكون تنسخ الظلام اما ان هي تجلي نفسها هي ليست بحاجه الى نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله في قوله سبحانه السماء وما بناها إذا قلنا أن ما هنا موصولة بمعنى والذي بناها وهو الله سبحانه وتعالى نعم يقول فهل يقسم الله عز وجل بنفسه على هذا المعنى بلا شك بلا شك أن الله يقسم بنفسه وهذا جاء في القرآن أن الله أقسم بنفسه سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمن فلا وربك وربك هذه قسم لا ها ما هذا قسم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله البلاد التي يطول عليها الليل أو النهار ستة أشهر مثلا كيف تكون صلاتهم وصيامهم البلاد التي يطول ليلها ونهارها إن كان في خلال 24 ساعة يمر عليهم ليل ونهار ولو كان قصيرا فهم يصلون صلوات الليل في الليل ولو كان قصيرا ويصلون صلوات النهار في النهار ولو كان طويلا والصيام كذلك يصومون النهار ويفطرون بالليل أما إذا كان لا يمر عليهم خلال 24 ساعة لا يمر عليهم ليل ونهار فهؤلاء يعتبرون بأقرب البلاد إليهم يأخذون بتوقيت أقرب البلاد إليهم التي فيها ليل ونهار هذا ما توصل إليه المجمع الفقهي والمجامع الفقهيه وهيئة كبار العلماء هذا الذي توصلوا إليه نعم يقول فضيله الشيخ الله هل النفس في قوله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها تعم نفس كل كائن حي أم المقصود في بالآية النفس البشرية فقط قيل هذا وقيل هذا قيل المراد النفس البشرية وقيل المراد جميع نفوس الأحياء نعم والظاهر العموم لأنه قال ونفس هذا نفرة فعم كل نفس نعم ثم يقول حفظك الله وهل تدخل في ذلك نفوس البهائم إلى شك الى قيل بالعموم تدخل فيها حتى نفوس الحشرات التي تتحرك وتحيا وتموت نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل حب المدح والثناء من الناس مذموم على كل حال نعم, نعم مذموم على كل حال ما يحب الانسان انه يمدح انه يثنى عليه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مدح الانسان في وجهه اذا رايتم المداحين فحثوا في وجوههم التراث لانه يرفعهم يغرهم بانفسهم الانسان يرى نفسه مقصرا ويرى انه اقل من غيره ويرى ما يرفع نفسه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يقال بان الملائكه عليهم السلام وبان الجن لهم روح وجسد بلا شك بلا شك ان الملائكه لها ارواح ولها اجسام وكذلك الجن وكذلك بنو ادم لكن الجن تتشكل وكذلك الملائكه يتشكلون بأجسام مختلفه حسب المصالح حسب نعم لكن ما تكون روح بدون جسم أبدا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك تفاضل بين بعض الأوقات والأزمنة والأمكنة فهل هذا يندرج على الليل والنهار فيقال إن الليل أفضل من النهار لأنه يشتمل على النزول الإلهي آخر الليل تفاضل في أعمال بني آدم مما الزمان واحد الليل والنهار واحد إنما التفاضل إنما هو في أعمال بني آدم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان الدنيا كانت نهارا خالصا دائما ثم من الله على عباده بوجود الليل هل هذا الاثر والقول ثابت عنه الله اعلم ما رأيته ولا ادري نعم محونا ايه الليل وجعلنا الليل مظلم والنهار مبسط نعم يقول فضيله الشيخ وصفكم الله يقول ما المراد باصحاب الرس اصحاب الرس أمم من الأمم بعث الله إليهم نبيا منهم فكذبوه كذبوه والرس في الأصل هو الماء الذي في البير هذا هو الأصل ولكن أصحاب الرس امه من الأمة نعم يقول فضيله الشيخ أصفتكم الله يقول أقوم بزيارة مساكن قوم ثمود مع شباب من أهل الخير للنظر في حالهم وتذكر الآيات التي ذكرت فيها وليس من أجل التنزه، فهل هذا الفعل صحيح؟ أما السفر لذلك فلا يجوز، أما إلى لحاجة ومررت بها لا مانع تعثر بها، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اكثر يقول بعض الناس اليوم إذا رأى شخصا طيبا على نياته يقول هذا ناقة الله وسقياها، فهل هذه الكلمة صحيحة؟ هذا مثلا عند العوام يبعظم شخص ما شاء الله هذا ناقه الله و ما يحتاج الى شيء هذا مثلا عند الناس ما, ما نعم نا. ناقه الله ما يشبهها احد لانها معجزه يعني هالشخص اللي تقول هذا معجزه ما هو معجزه هذا مسكين ضعيف نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول الله سبحانه وتعالى عذب قوم صالح بسبب أن واحدا منهم قتل ناقه وهم كانوا راضين هل يدل هذا على أنه إذا كان بلد من بلاد الكفار يقتل المسلمين وسكانهم راضون بذلك هل يجوز قتل الجميع قتل الجميع نعم قتلهم لدفع شرهم نعم يقتلوا لدفع شرهم وأما من لم يعتدي منهم فلا يجوز قتله من لم يعتدي من الكفار ولم يحصل منه اذى للمسلمين لا يجوز قتله انما يقتل المغلي والظالم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه فكذبوه فعقروها هل هم قد قتلوها ام جرحوها فقط العقر هو القتل العقر هو قتلها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في قوله سبحانه وايدناه بروح القدس يقول كيف كان تأييد جبريل عليه السلام لعيسى عليه السلام نعم يد الله ايد الله عيسى بجبريل هو روح القدس روح القدس هو جبريل عليه الصلاه والسلام لأن جبريل يساعده يساعده على مهامه وتبليغ رسالته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تخصيص ذكر ثمود من بين سائل الأمم في هذه السورة هل هناك حكمة معروفة في ذلك لا أعلم شيئا ولا الله اعلم لأنها قريبه من من كفار قريش لذا الحجر قريبة من مكة والله ذكر لهم لأجل الاعتبر نعم أقرب شيء هي بلد ثمود إلى أهل الفجاز بل هي من أرض الفجاز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا هل الاستثناء في قوله سبحانه إلا قليلا استثناء منقطع أما المراد بالمعنى يجوز سكنة في بلاد الكفار التي لم ينه الله عن سكنها. الأصل إن الأرض للناس يسكنون ولو كانت فيما سبق بلاد الكفار إلا ما نهى الله عن سكنه فلا يسكن نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى قوله تعاطى في قوله سبحانه فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقاعا من سميه نجز على رجليه من إن القوه هم. انسان لا بايع يعمل شيء مدسوهون ينجز على رجليهم هذا التعاطي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف التوفيق بين عدم البقاء في مكان فيه منكر وبين حديث الذي يقالق الناس ويصبر على أداهم خالقهم للإنكار يا خالقهم للإنكار ما هو خالقهم يسق لا للنصيحة والإنكار هذا خير من الذي يعتزل نعم و... يقول حضرة الشيخ الله يقول في هذه السورة رد على من يتطاول على الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فبماذا توجّهنا حبضك الله حيال مواصلة ال حيال مواصلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك حيث سمعنا في هذه السورة عاقبة الساكتين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا لا يجوز للمسلم أنه يسقط عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما دام يقدر ما دام يقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه ينكر بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإذا لم يستطع بيده ولسانه فبقلبه ينكر المنكر بقلبه ويبتعد عن أهل المنكر ما يخالطهم ويسمعهم يبتعد عنهم يعتزلهم إذا عجز عن الانكار يعتزلهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة اعتزل تلك الفرق كلها ولا أن تعب على أصل شجرة حتى يأتيك الموت أنت على ذلك نعم تكون فضيلة الشيخ وفتقكم الله يقول ما الرأيه في تفسير المصباح المنير مختصر تفسير ابن كثير ما قرأت فيه لكن ابن كثير ما يحتاج لاختصار هو مختصر ما يحتاج لاختصار هو مختصر في نفسه ومفيد جدا مبني على وصول التفسير الصحيحة، نعم. وكذلك. إذا ما سووه؟ ما سووه؟ نعم. وكذلك حضيضك الله يقول التفسير الميسر. التفسير الميسر ما هو تفسير؟ تفسير بالمعنى العام والإجمالي ما هو تفسير كامل؟ تفسير ما فيه أحكام؟ ما فيه وصول التفسير المعروفة؟ ما في. لما هو كلام عام معنى اجمالي يسمون المعنى الإجمالي فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقرأ كل يوم سورة ياسين والواقعة ويقول إن فيها فضائل دنيوية وأقروية فهل هذا وارد؟ لا أعلم أن هذا وارد الذي يقرأ في اليوم المساء والصباح هو سورة الإخلاص وآية الكرسي آية الكرسي سورة الإخلاص والمعويتين اللي بيقرأ في الصباح وفي المساء من باب الورد أما قراءة الواقعه لا ياسين ما اعرف أعرف شيء منها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك بعض الأشخاص يقولون بأن وضع المصحف أو وضع ورقة فيها آيات داخل السيارة إن هذا يقل الانسان من الحوادث فهل هذا صحيح هذا من اتخاذ الحروب اللي يأخذ المصحف ما هو قصده في القرآن وإنما قصده به هذا ما يجوز ما يجوز اتخاذ المصحف للحج؟ نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بين قول الله سبحانه في الحديث القدسي كلكم ضالٌ إلا من هديتُه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ليس هناك مشكل بين قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وبين قول الله جل وعلا في الحديث القدسي كلكم ضالٌ إلا من هديتُه فاستهدوني أهلكم. لأن حديث كل مولود يولد على الفطرة أنه مهيئ لقبول الحق مهيئ لقبول الحق والفطره ما تكفي لابد من الاستضاءه بالكتاب والسنه بعد ما يبلغ الإنسان ويعقل ما تكفي الفطره ولذلك ارسل الله الرسل لو كانت الفطره كافيه لما ارسل الله الكتب وانزل لما انزل الله الكتب وارسل الرسل ما تكفي الفطره فمع الفطره إذا إلى الإنسان بلغ الحلم فإما أن يسلك طريق الخير وإما أن يسلك طريق الشر فالإنسان عرض للضلال إلا إذا هداه الله طريق الخير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نزلت سور في القرآن فيها ترادف فيها ترادف كسورة الليل والضحى ترادف يقول. ها؟ ترادف ترادف نعم ما اعرف ترادف ما, ما في صور فيها ترادف الكلام كلام العرب فيه, فيه مترادف فيه إذا اذا اتفق اللفظ والمعنى صار الكلام مترادفا هذا معنى الترادف إذا اتفق في المعنى. اذا اتفق الكلمتان في اللفظ والمعنى فهذا مترادف وما اعرف ان القران بعض المترادف نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول كيف تكون الروح متصله بالجسد في القبر الله اعلم لا يعلمه الا الله امور البرزخ لا يعلمها الا الله ولكن اذا وضع في قبره ودفن جاءه الملكان واعيدت روحه في جسده وأقعداه وسألاه وأجاب فهذا شيء لا يعلمه إلا الله لكن نؤمن به ونثبته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف يقوم الإنسان بتزكية نفسه بالمدح نفسه والاعجاب بها مدحها والاعجاب بها هذا معنى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل أتى بورقة يسأل يقول هل يجوز توزيع مثل هذه الورقة في المسجد وهي استغفار عن عدد من الذنوب يقول هل توزع مثل هذه الورقة لا ألي ما توزع ما يوزع إلا شيء ثابت في الكتاب والسنة ونظر فيه أهل العلم وأقره ما يوزع إلا شيء عليه ختم دار لسة. ما كل يطبع ويوزع لا بزي يمر على دار الافتة يفحص وينظر فيه ليصلح ولا لا نعم يقول فضيلة الشيء صفتركم الله يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بسوره المرسلات نعم ورد أن يقرأ فيها بالأعراف ورد أن يقرأ فيها بالمرسلات نعم وهل تقسم بين الركعتين لا مانع لا مانع انها تقسم بين الركعتين نعم ويقول حفظك الله وهل يقال بانها سنه مهجوره الان نعم هو سنه هو سنه فاذا قرا بها بعض الاحيان لإحياء للسنه فهو على اجر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول والدي ينام عن الصلاه احيانا فهل يجوز ان ارى في هذا الطور ايضا في المغرب الاعراق وبالمرسلات وبالطور نعم يقول حفظك الله يقول والدي ينام عن الصلاه احيانا فهل يجوز ان استغفر له وادعو له اذا كان متعمدا اذا كان متعمدا للنوم عن الصلاه تركها عن وقتها فهذا متعرض لخطر في دينه ربما يخرج من الدين فهذا خطر عظيم فلك تتركه ينام أي طبه أي طبه, أي طبه. أي عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا السائل يقول لي اخت كانت تصلي ولكنها تركت الصلاة فهل أصلها علما بأننا قد نصحناها ولكنها لم تستجب إذا كانت تترك الصلاة متعمدة إنها تخرج من الدين ويجب هجرها ومقاطعتها إذا كان هذا يردعها تهجر تقاطع حتى تتوب الى الله عز وجل وإذا كانت تحتاج إلى نفقة تنفقون عليها نفقة القريب تنفقون عليها نفقة القريب ما إذا كانت لا تحتاج إلى نفقة فقاطعوها وابتعدوا عنها فستتوب الى الله عز وجل نعم ويقول حفظك الله عن أخته يقول بأنها كانت تدرس الدروس الدينية في المدرسة فهل بهذا تكون قد قامت عليها الحجة أم لا شك وجودها بين المسلمين وفي ليس مسلم قامت عليها الحجة لذلك فكيف إذا كانت تعلمت درس؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك فرق بين النصيحة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من النصيحة بل هو أعظم النصيحة نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل ابنتي تعاني من فقر دم شديد وإذا صامت يغما عليها قد افطرت اياما عديدة في شهر رمضان المنصرم فما الواجب عليها وفقك الله اذا كانت تقدر على القضاء يعطيها وقت تستطيع القضاء يجب عليها القضاء إذا كانت لا تستطيع القضاء لا الصيام في رمضان ولا القضاء بعد رمضان بصفه صفة هذه يطعم عنها عن كل يوم مسكين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول شخص حلف على آخر أن يجلس عند المركى يقول شخص حلف على آخر أن يجلس عند المركى أو المسند المركى نعم، فرفض وجلس في مكان آخر. ثم إن الحالف أخذها المركة وحلف عليه مرة أخرى، فرفض مرة أخرى. فكم عليه من كفاره عليه كفرة لأنه حلف على شخص انه يفعل شيئا ولم يفعله متعمدا. ترك الإبرار باليمين متعمدا. الكفاره على الحالف. شفارة يمين على الحالف نعم من حلف على غيره أن يفعل او لا يفعل فخالفه المحلوف عليه وجبت اليمين على الحالف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أيهما أفضل ابقاء اللحية على ما هي عليه إذا كانت فيضاء أم الأفضل أن يقوم الإنسان بصدقها وتغييره الأفضل نغيرها هذا هو الأفضل. وإن تركها بيضا فلا مانع صحابه منهم من يصلى ومنهم من لا يصلى فلا مانع من تركها بيضا نحن ادركنا علماء ما كانوا يصلى الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله ما كان يصلى الشيخ بن سعدي ما كان يصلى الشيخ بن لطيف بن ابراهيم ما كان يصلى فهم فعلوا الجائز فعلوا الجاهز وتركوا الأفضل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تزوجت امرأة من الرجل وبعد أن أنجبت له ولدين يقول تزوجت امرأة من رجل وبعد أن أنجبت له ولدين عمل زوجها في بنك الربوي فهل عليها إثم في بقائها معه وهل الأفضل لها أن تخلع نفسها منه هل ما عنده دخل الا من البنك اذا كان ما عنده دخل الا من البنك فانها تطالبه بالخلع أو... او الطلاق اما اذا كان عنده دخل من البنك وغيره فانها لا, لا مانع ان تبقى عنده لانه لا يتعين ان يكون ما انفق كله من البنك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول كنت انا ومعي ثلاثة من الاخوة مسافرين في رمضان وصلينا جميعا صلاة القيام في السيارة كان السائق هو الإمام وواحد عن يمينه واثنان خلفه يقول كنت أنا ومعي ثلاثة من الاخوة مسافرين في رمضان وصلينا جميعا صلاة القيام في السيارة كان السائق هو الإمام وواحد عن يمينه واثنان خلفه وفعلنا ذلك لكي لا يشغل, لكي لا يشغل بعضنا بعضا فالفعلنا هذا صحيح صلاة النافلة على الراحلة او على المركوب إذا كان صلاتها في... على الأرض يعوق السفر و... لا مانع من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلة في... أينما توجهت به عليه الصلاة والسلام فإذا كان هذا النافلة فلا بأس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول من أتى للمملكة بنية الحج وذلك في شهر شوال ولكن اعتمر فقط عند وصوله وفي شهر ذي الحجة ينوي أن يحج مفردا فهل فعله صحيح؟ لا, لا ما يصير إذا اعتمر في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة ثم حج من عامة فهو متمتع لا يكون مفيدا نعم يقول فضيله الشيخ الله. يقول هل يجوز لخطيب الجمعة أن يقدم أحد الحاضرين للصلاة بدلا عنه وهل إدامة هذا الأمر تقديم غير الخطيب ليصلي اماما بالناس هل هذا خلاف السنة لا بأس بلا لا بأس أن يخطب واحد ويصلي آخر من ذلك نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل التثويب في الأذان بالنسبة للفجر هل هو في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ لا في الثاني، أو في الأول. الأول يغفر الناس، الثاني علشان يعرفون إنه طلع الفجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم إجهاض الجنين؟ في بطن أمه قبل بلوغه أربعة أشهر لأجل المصلحه ما يجوز هذا الجنين لا بقرار من الأطباء وفتوى من دار نفتة لا بد من الأمرين قرار من أطباء لجنة طبية معتمدة تعرض على دار نفتة وينظرون فيها ما كل يلعب بالحمل كل يجهض ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ فوفقكم الله يقول ما حكم تعلم ما حكم تعلم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو مقدم على تعلم الفقه والحديث والعقيدة ما يمنع يا أخي ما يمنع تعلم السيرة عن تعلم الفقه والعقيدة تعلم الجميع الحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ فوفقكم الله ما حكم النوم من الليل على جنابة جايز ولكن الأفضل أنه يغتسل أو على الأقل يتولى هذا الأفضل نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول سمعت بأن المسلمين من الجل يأكلون العظم فهل علي أن أتوا العظام في ميت يأكلون العظم يكسى لهم بلحم الله يكسوه لهم لحم هذا الذي ورد في الحديث. يكسوه الله لحما لهم ويأكلونه أما العظم العظم لا من الجن ولا من النشط. نعم يقول فهل علي أن أترك وأضع العظام في مكان معين لكي ياكلها أولئك الجن العظام تضعها في المواضع لا تضعها في المزابل أو في الأرض النجسة لا في مكان مناسب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل, هل يجب التسوية بين الأولاد في الهدية نعم عطية الهديه هي العطية لا يجوز يعطي بعضهم ويترك البعض الآخر سوي بينهم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان هناك انسان فيه التهاب خارجي بالشرج ويخرج من هذا الالتهاب بعض الدم على الملابس الداخلية فهل هذا الدم الخارج يعد نجسا نعم يغسله اذا أراد يصلي يغسله او يغير الثوب الثوب ما فيه دم نعم يقول, بعض... يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقول شمالك يمين إذا اعطاه شخص حاجة بشماله فهل في هذا القول شيء ايش يقول بعض الناس يقول شمالك يمين يمين نعم هذا في حق الله عز وجل المخلوق فلا تكون شماله يمينا هذا خاص بالله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل يجوز الفصل بين صيام الست من شوال بصيام الأيام البيض الثلاث لا معنى صيام الست من شوال متتابعة ومتذرقة نعم, نعم. يقول فضيلة الشيخ يقول الله يقول ذكرتم حفظكم الله أن قوله سبحانه ونفس وما سواها قيل إنه يعم كل أرواح المخلوقات يقول ألا يذل قوله سبحانه بعدها فألهمها فجورها على أنها خاصة بالآدمين فسي عامة وأما الهداية والأغلالها لخاص بالآدمين نعم انت الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على ربينا محمد على آله وصحابه.